فوت على قديما قبل خلق لم يزد بكون شيئا لم يكن قبلهم من صفته فذيلوا دوي فاحون شخص سهله بلاك هو تعالى صفات اذا اي كتوحلري وكا سو عني هي ادومدي سو كتو ووسن في سألك كذا الله كذولين انه في بوين ذا قديمن قران قبل خلقه خلقي تكون يعني مخلوقات كيف انتوا سحبوا ابو رين التي الميذا كمال كتت اولها نجي وجه يقاب علمه أيون اولها رب سبحانه وتعالى مرض سدس تهي لم يسد موصل قرر سن ربس وتعالى بكونهم أه شهود درادي، يعني أبورستوا يتشيرسان كوا دخلقوا لا أبور كذب، مؤسن من شيء حمد شيء جالس ولم يكن عنهم قبل هرتيس أو من سفتي سلمانيسة، يعني من عند كملده هرم بلده، أن واحد جملين wa hina tahay oo tagriirilaya inalla subhanahu wa ta'ala sifadka baba qowdati ahna qulayn ama sifadta filgan noqdeen filmaamihiisa oo hadalayan intu san khalqige sawakhama daba abuurin loo laaj wa wax hore wala subhanahu ay tahay ee wax markuu khalqiga abuuray وقتنا قنات باللوذي ما أي أهاء سألت شخصة المامة يا مارك <تصفيق> نقول للدنيا اللّه بدأ قوله قل يا إيجا وحي ليهن الله سبحانه وتعالى مركز يوري صفة الكلاب مؤتا بعد ذلك أياه متكلم لكم العاوي خالق لمؤننشرين وصفة مؤتا لها بعد بعدما أخلقك أبو يا خالق الله يحب يعني صفات وق هي صفات الذات الاختيار هي صفات الاختياريه صفات الاختياريه صفات سواء ما ال تيق هي الاختياريه صفاتك الله صفات صفات سبحانه وتعالى ارادتي في مشيئتي تتعلق يعني هو مرء سمينه يو ما نوره بسدينه سبحانه وتعالى ذي المعنى يعني هو ان شعائله يو ان ارادته يو محمد لما نزول كأسود رجائي يعني واحد ويمشي إيمانا إلى آخر صفات الفعل بعده إلى يعود مركو ضالنا وصمين مركو ضالنا مؤسمين إلها ذا إله يمشي أديس مركو تعلق صفات الذات كل واحد إلى ذات ذا دا تذيله سبحانه وتعالى صفات تعلق صديم معنا واحد ويمق عن تزئي إلى آخر إيمان وش جزئي قوة معنا واحد يسلمان نخسر النصوص مركا مدة أيوة أيديدي واحد يقول يهن كذا ت يعني يعني واحد يباردأ وصفات اختيارية. صفات اختيارية بينهن الله هو يا شيء بعدما أخلق أبوي كده خالق مركز الله كده أو يا شيء متفلم معنا واحد ليه جرت وهلك كده. فاضم على واحد ينقوليهن. معي الواحد ليهن صفة الكلام كسرنا ما دونته وصفة مخلوقات إليك مدرية. كلام قوة مخلوق بينهن. ما هي إليه سبحانه على صفاتي سمعها. ومن هنا واحد لو يمان دونته إنه قوان. القرآن فين وجهي. يعني وحوي هذا المخلوق له وهذا الكيلعوسانيمان. من يشرد إن شاء الله تعالى مكانه هنا. ما زال مؤسف إنزل الله سبحانه وتعالى بصفاته تلمامه ساء وعوام إقيمه له. قاب أوقل يعني وحوي بصفاته صفاته سموه سنجزول قديما غريم أسر جزول قبل خلقه يعني خلقه شفاعة. إن شاء الله وأبرن تلمامها كمالك خصية. قال رب أقلمه و جلالك سي عظمدي سأقلمه إنه أغسط قلعين موسى كالذولن لم يزدد مؤساً كررسل المركز وموسى زيادت من المركز سبحانه وتعالى بكونهم خلقه أهلشه سدراده شيئا وحاوم موسى كررسل شيئا لم يكن آنهيم قبله مهران توضع من صفتي التي تلمانه إيسان تلمان أيها كهوري معنى وحوية أن أيها مرك إي مادين من الله قصب ضيئه ويا شيء مكرته هوريئو سألوه لها انشريم تلمان من الله سبحانه وتعالى هوريبوه لها انشريم وكما كان بصفتي أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ألقى وحوية شارفة محتجلة يا وحلي لا نمارتي مسألة لحلول الحوادث إيه. يعني ومزائد فلسفات المعنى ma'naahu wahwayan wa habayratu ma'naa fayda wayno ku jirtaa aaysan jirrin taqriban la leeyay ahli al كتبتي kalaam ta'ay falasafiyyo kutubti umamti kali waxa laga soo guriya asalkeedo shubahaa ku dhaliyay in ilaaha subhaanahu wa ta'aala wax ilaam moziin xaalowahileen haddii aan sooqno rubbi subhaanahu wa ta'aala in ma'naahu wahwayan oo khaaliq aha ama mutakallim aha sifaasno caasoo kala والله يجيب خلق مالو قصف اللهين والله يجيب أن لا يجري إلا يجري ما يجري ما يجري ما يجري ما يجري إلا الخالق مركل إلى الوث وأبو روايين يجري يعني شبه هذا نوع عاص وثلاثة ومعنى واحد وشيقتان كده معروين إسم كترين أيا قلنا ليسي إنه معنى متاهات كعقلان كان السيد وقها سبحانه وتعالى بصفاته سفو إن كي سسيد أقوها أذليا متكهري كذلك سيدع صوك ليتو أيوثا لا يزال أغزلين عليها صفات إيساء أغزلين أبديا ولغدو سنغزلين يعني أذليا وأبديا ولم أكلموا إسكسوه رجلو الشيء المركض معناه هو أن ماضي أن فينس أزليا بالإلان يعني هريء أبديا وفي المستقبل يعني ماضيا ومستقبلا في تلمامو هريء لها أيوث المستقبلا لأولها الجرى ولكن الله سبحانه وتعالى في تلماما حسولها في المامو. وكما كان سبحانه وتعالى ماو ذات لذا يافعشس ك يعني وقت كذرب سبحانه وتعالى لا تجثوا واجر ذا افعشس لوجري و وكما كان رسيده على سبحانه وتعالى بصفات صفات كيء ازليا متكون هوها كذلك صرته قالوا لا يزال اوسل غزلنا عليها صفات قدسوده ابديا يعني وحول يقول يعني مستقبلا ورب يقول سبحانه وتعالى ليس موصلا حالا الذي تقريرنا ليس موصلا حالا الله سبحانه وتعالى بعد خلق الخلق مخلوقات كابوريسودا كدت استفاد مدفع الاسم الموصال اسم الخالق ماع خالق لهذا استفادين ولا بإحداث البريه خلقا يعني سودرنتيس يدفكننتيس درادهن استفاد مدفع الاسم الموصال الله سبحانه وتعالى اسم الباري موجود يعني أبوري مرعى سجا موسى كسبنا الله سبحانه وتعالى ومعنا هو جمل كيوم بالرقص هاي لما تتسال أي من تسير وتسال لوحة وحوي ما إسخالقة خالقة وح الله سبحانه وتعالى خلقي جيسو مركو أبوري كد موسى في ليسم إنتو سال خالقي جيسو طيب سي باري ثلاثه باريغره وهو موصفه الى سنين مركو برياده يعني البرياده خلقي على الا لا برياده مركو كاني كدب او اهي سي كدب ما عباري له لا موسى كتبني فهو يريد الله سبحانه وتعالى باري لو اورج يعني هويان خالق للاورج طيب انت زني الله خلق با ابو ريج خلق الخلق ما انت سن ابو ريج خالق هي بارئ هي متكلم يسلو اورج هويان اورلنيا روح ابي سن فئل ك حتا سمينه من خلقي حتا و اماله سبحان الله سبحانه وتعالى وكادي خلقي سحتا دابي روحو هادو اودي وفئل كن كسمين لها هذا كاي لكن امثل و اني اسغا انا هادينين صفه الكلام نعم سي متكلم معه ملا لك اما الله سي متكلم معه لا يوجده موجهده ما هي القوة هي لها وليه مرهب السلامة رب سبحانه وتعالى تلمامه سي صفاك اختياره امرنا اوسماء امرنا اوسماء اوسماء معنى او مشيئه سي راضي سيهوست قوة ايه حالد اوسماء معنى اوض اولا يا رب كسميه سبحانه وتعالى صادرات الاي وجود البابيه خلقك فانت سنابورنا خالق بالاورنجري حيله قوة الخلق بالله سبحانه وتعالى هو أبورك رأود دي روحا سدوا كلاتنا متكلم بالاورنجري رب سبحانه وتعالى يعني وحوي صفاتك هوريبو لا سبحانه وتعالى ليس منتها بعد خلق الخلق يعني بعد خلق المخلوق خلق ممسر روان وعتاب بمعنى المخلوق لو لغه اسمه فعله لو لو ولا كليجهدان ليس مثلا بعد خلق الخلق يعني بعد خلق المخلوق مخلوق ابو رستي سجل الربي متلانه استفاد من فعل اسم الخالق وجع خالق موسى او اي سبب انت سميت ذيلك ما اوسن كسبن او اوغماضلن ماعايتغي اوغماضلن ولا بإحداث البرية مخلوق كيلسان كيس يعني ديف كينجي مركون كنتان في سدرات لنا استفاد منك فاليسموس أن اسم الباري الخالق الباري ركع على سبحانه وتعالى لا بد أن بقعد سحكي لا مرك كل واحد لهذا أرث الله فوضة أبو لكن مرك من السفج ماذا الواحد لهذا لا معناه قلسيه خلق يعني مرك سلتش ولن واحد لهذا معنا واحد ويان شيء مرق معناه سرقوا يوسف أوقياس تسيده شيء، سيديك... أي خلق جليلها، باري كرواح ليل هذا فلنسا ليله مك، أبو الخالق الباري مرت إسرار شو راس لاس، مرت جمال كرتشو قال إنه خالق نمشو كتباري نمشو كذا، لا والله دواحه لونك إذا متكسف يعني دواحه ويان ولا قاضري يا المعلم، له معنى مربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعمرك مرفوك الخالق الباري مرفوك السيري معنى قابل نوع عشر فلا وقال لو هؤسنا من رب سبحانه وتعالى معنى الربوبية رب الني ماذا هذا أسر يعني السفدة رب الني والحال أيه سفدة لا مربوبة مثل رب الله ونغضب أسر ونشرين رب الله ونغضب أسر ونشرين أيه رب اهان ومعنى الخالق خالق نون معنىها أيونها أيصفدرية المان تذا والحال لا مثل أبو ربا مثل مخلوق تيرين أيو ربي سبحانه وتعالى مع خالق لهان تذا أصله مثل هو رب النقض وسنتيرين سبحانه وتعالى مع ربي لهان تري صفدر معنى الربوبية ذا أولهان تري ثلاثة لهو معنى ولا مربوب له وحاسن على ربي سبحانه وتعالى أولها معنى الربوبية رب ماذا يعني الرب ما عندي بده بوليه ما عندي سمل في جوالي لهلا يعني مالك الرب جوالي لهلا يعني واحد مالك الدار مالك البيبي رب هذيلا طلاق لكن رب يسمح الله الله يقول مرك واحد لو ما يعني مالك والجو يطلق حافظ والجو يطلق يعني واحد ومدك ست درجية ست إلا أكمال كيسك قدم ولا يدان وترتيب عري مثل يغنم يدي تسكير مركز معنى نقره يعني شيء يق أينه إنه قبعيه لا كوريه إلا أكمال كيسك قدم معنى ذا صر من الربوبية ربي سبحانه وتعالى في المنذولين وملج أو يساق بقرة يعني رحوي خلق جيسه السجى إلى لي أوى السير كريه ربي سبحانه وتعالى أكبعيه إلا ما ذب معنى رحوي رد جاء معنى إسوا وقتما لو الله يرسل معنى الربوبية رب النمام معنا هذا رب وياهذا معنا الصفات هذا يويسك لها من لا رب النخلاء موجود الأسرع من الله رب النخلاء سووا سنترم ومعنا الخالق أيه أوسق خالق هذا أيه أوسونادي يعني الصفات خالق نظمه أولها انشر رب سبحانه وتعالى والحال لا مخلوقة من موجود الأسرع من معنا رحوه لا أي معنا رحويان أولها انشري وحوليه يعني من العذب الهلاك جملة ده شيء خلنا نقول الماما يا إن أي مخلوقات إلهية أيضا كيري كرين أو ما لايك بالوضعين إليه مسألة ده زواج ونقاشة مخلوقات كيري دونا أو أنماهينين وعلى الشيء غيبي لكن مخلوقات دولجوسو كيري كري ما كيران مثل ما كيران هل كان سمت النقاش في إلنا خلافات ربنا نواجهلني يا ماك؟ أنه محي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الإسلام قبل إحيائهم، بس لا تقولي راضي شوف، بس لا تقولي راضي، عايز يعني رحوي إن كان خير كدرن، إن كان أرتقى إيه وحيد معنا رحوي الله الملاه، ونيهاش معنا هالدين يا ما، وكما أنه صدق الله محي الموتى قوة من سي مدن يأويه، بعدما أحيى مركن ولا يكذب. محي الموتى سيدوا أوليها السفادة يا مرعى إسجع يا إستحقق أقوح أم الطيسي هذا الاسم مرعى إسجع قبل إحياء منتو صلى الله عليه وسلم يعني محي الموتى واحد واحد وهو واحد تجد أجوء أذك لأن ملكة كده تبعانها أي سمري وح واحد لليه الله سبحانه وتعالى مخلوقات تسويني ملكة سوى باللودان والأميزين دين زمن هاوي طيب مرهداد أميزين دين إن انتو سن إلهي مخلوق بأبورين هو خبا او سنولين ماتي الموتى ما ماتي الموتى معه. ما اي دي كر marka amuti al mauta uaha qalqigi sa koor baada u aboreena mati al mauta wiy sidii macna waxa way macna khaliqiyada iyo rububiyada iyo kulli wad macna waxa way ismuu al balamarene wa kama annahu sidii alada mahiya al mauta بعدما أحيى مركون للكذب مركون نفوق لي أو أبورو خلقي سأبورو كذب أو نالو كميت جاي وحنا لو كميت جاي مجي الموتى سيد اللو يرهلو أي استحقوا متوس هذا الاسم مرجع الموتى قبل إحياءهم أنتم صراحت النورين نوربا أنتم صابورنا مرجع الله العالٍ جل سبحانه وتعالى كذلك سيدو كلا تأيوا استحقوا ومتوس الله سبحانه, سبحانه وتعالى اسم الخالقين مجع خالقه أبو الطيسي قبل إرشاهم إن أنتو سن أبو ريمبا. يعني وحويان يعني وحويان سكوشة بها يعني لا بشي صفاد خالقينا هي صفاد إحياء الموتى لا أعطي سيئ كيسيني مركع يقولوا حي قرسيهين محي الموتى قبل يعني وحوي إحياء الموتى إلو عورنشري إنتو سن وحبابا مولاين إنو محي ندن خالقي يرى كلامي دغه او ايادنا waxaa u tilahadaan خالق waluura jira markuu abuuraa dibna خالق waluura jira sabab ahaana waa ku indisaaminaya ba kadalika sida sookaleeto aya yaa yaa waxa weeyaan sida كذلك muxiil manta u yahay markuu nooleeyay iyo in tuu samulaynin ba kadalika sida sookaleeto ista haqqa Allah wa ta'umtaysa ism al مركز معناه وحويان أستميسه أديبون إنك يدينين وأدي معناه أذجوه الريسه ثمينتي زمان. ذلك أرنكاسي بأنه بسبب أنه صومك وحوي أنه ألا على كل شيء شيء استقدير نامتي أوده. يعني أنت صورا وح معناه وحوي الله وصل وحوي شيء استأود لي. وكل شيء شيء استل إليه إتيح جس فقير مدوبهين. شيء كسر الرب أباه يا وتعالى أسبه وحكة أود وح عز الجل يلا مجنون صار صامر لي على وقت شيخ يعني ولا شيء يعجزه شو واحد العز الجليل وح قدرته على كل شيء غدير شيء والباء لا أوده سبحانه وتعالى شيء والباء ولا عمرك وحوي أو ممكن شيء ممكن الله سبحانه وتعالى معتز لذا أيه كردينا ياوم وعليه الله سبحانه وتعالى يعني وح أودا ودي أودي سهوز جلك لكن واحد أودي سهوز جلكرين ما أوص ما أودر بالله سبحانه وتعالى ما حد يقولان معناه وح سهوز تعالي أجو الحارنيان إن أي لهنان الضونك سجى وح أوصمين يا أبو رح الله لوح أبو رح سجى إسكند. والأمر الجهوق مركو وحوي الجهاز استوى على كل شيء قدير عموم كيرماه هو وح كستمسه جد قريانه وحلوه خاصيله يعني, وحلو خاص يعني قادر ما هو ما هو مقدور له وح أودسه هزج لك رح. أمبو الله سبحانه وتعالى أودي كرحب. هزجه. أو يعني وحوي يعني وف يعني أدي أوفو كالين. يعني وحويان أيه أيه قدرية منك أوفو فقويمان. قضيه حتى اسكم مسلماته وحتى عجائسها او حتى واحد حبرها أقول اقول حتى دين امبرن اسك فيدري او قلوبته حتى كجيت اسك انكريال ما صدر هذه القار كامله markay علم الكلام انت يا فلسفه يا بلاوي انتي دخلل اي وريरेन يا يعني وحويان ويان جعلان الله هن بينا دين العقائد عقيده العجائس انه اله سبحانه وتعالى لو متل habra aqeedodoodi balaaydi iyo fadhi ay maxda bashan bay kasoo dabaalan karaan marka saa waxay leeyihiin habraha aqeedodoodi fiidrodooda ilaa ما لو حي لقى لي فمرتة من السفه كلي لسه، أجمل. هل كاس المركل لمرينا؟ أنتوا دي بنو واحد ويا واتن مقداره واتوبت كأنه رقي وهو وينا مرتي ما أنت ذلك ذلك أرنجاتي بأنه ألا على كل شيء شيء تدش سقديرك ودوه وكل شيء شيء استنا إليه حق سفقرك أقببهم. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله الغني قل هو الله أحد الله صمد صمد توحه لله لا مسك سوق غير كينا أباهاي سمت كاتا لله مركى الله سبحانه وتعالى والله بهاي لكن سوحيدنه مباهنا وكل أمر شيكا طايل يسير المتك الفضوض ويعليه الذي يجهد سبحانه وتعالى شيء معناه قوحلس مؤتره محايا لي ومبهانا ربي سبحانه وتعالى شيكا لي مركوا دوني إنه شيئا يسيره إنه كن ويله دم ويانا كن أدويله دم سيدو الله دوني بواهانا لا يحتاج الله بحنا إلى شيء شيء وما بحنا وهو بحا ربي مجل سبحانه وتعالى في جميع المخلوقات في تكمله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ليس مو صنع له كمثله اتخذه شيء وهو مو سنهان. يعني شيء اتخذه او ما اجي ذاته يتكلم ذاته silma maha ungoonida qulmida rabb subhanahu wa ta'ala ma ujiro wa huwa allah subhanahu wa ta'ala البصير samiu mit taqalka badan way waqmaqal al-basiru hadhara atawir rabb subhanahu wa ta'ala laba qala lugu ridina ayaan ila ayada yee ayaal ta jawbi لمن كان نفاذا مع طلاب الصفات إله ديدي أما كل وردة أمام قيثم الديلين وهو السميع البصير بالوردينها وأن في إثبات يعني مما تلدي يكاشيه مدها والدي حذرة الماما الله سبحانه وتعالى أيضا يوسف ريح خلق الخلق بعلم بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم خلق الله أبو الخلق خلق أي أبو مخلوقاتي بعلمه علم يسوع الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى خلق جسنتُس الأبورين أي علم أولها أوجع جنت أوجع ذيكب منا وأبوري يعني وما رحشة قبها إيا تدرك قبها إيا قدرك مركه ريوط وقاسا إنتو مركو إلهي دونه إنه شيء عقمي وآهسي markuu doonayo markuu oogaa ilaa subxaanahu wa ta'aala ilmigeysa wa sheyga tii lamaad ugu horjoowdo oo sheygan hor ugu sii ogsaana rabbi subxaanahu wa ta'aala marka xisana radu waa qoraa waa qoreeyahay waxil macbuudku ku qoreeyay diwaan gaweyn uu ku qoreeyay marka xisana rabbi subxaanahu ومرحلة أولها الرسالة اللهم سبحانه وتعالى قضيه سيق درك زه شيء أوس أجانين مؤشر رب سبحانه وتعالى إن تيسوا حيالهم ذحن أو حوادث سدعن أي له سبحانه وتعالى خلق زه إن تصنع بور المال يهرب الشيوخ دونه بس أنا الله صنع الوردينايا قاسة غلاج هذا أي الوردينايا واحد قوي ترين الله سبحانه وتعالى أماي قضاء با شيء جو الكواره لا مرقوع أو مكورة لا، لكن علم كهري وعشان مجر وسبيق مشرب. الحديث كناه مسلم أول كيسوكي من الحديث معنا رحويان، الحديث معنا رحوي. جبريل نبيه الله عليه. مسلم كان واكم علها لو رصوا الربيع عمر يعني من عمر لو يجيني نمنا عاسق كليته ورأنيا يعني رحوي الرب فوري وحنو أجانين والأمر أنثون يعني شيء واح كستو أوداعي مركا أوداعي أم بوله سوره لا يا سبحانه وتعالى ابن عمر بلوه يدي مرقس يروح ليها إيجا إيجا جويب ودأو معناها واحد إشارة إن البركة هي وجدت مركا في الحديث كده رأى عمر وكان ما مسلم يعني واحد في الحديث ماكو كسران مركا علمه يلا يا سبحانه وتعالى وكفر رجس خلقه سواء كفر سيدنا وسيدا آيات سفران كله كسران مفاتح الغيبي لا يعلم إلا هو علم واسع وشامل أي رب سبحانه وتعالى آدم كنا وكتوسيا ومسائشا مسلماتك انظر كتنوى محايا واحد دليل اغفلا خلقي جاية ابو ري يعني واحد انتوامت الاهبا ابو ريو شي مركع شيء ريو ايه اللي اهيسين ايو شي اهل اغين من الاهيسين كرا من الابو كرا مثلا ولله المثل الاعلى يعني الروح مركب دانيا مثلا انو فردسو مهندس ناويه hadduusul handifsadii yaguri qab ku u dhismeeyay u san garaneen inta galaysana u san garaneen oo macnaa waxa way hore cilmi u san ugu sii lahayn faj'atan ma iska soo muran ma u dhameey garoon mafculaat sabaa iyo xiyalaha la sameeyay cilmi baa ka warbaar waxa in aan aqaan xiyalada hatta in aan aqoon xdonaa inuu sabay waxba gaarumar maxay yelay وإن حقل تصوره شيئا قابك أدوه قبلنا عيدية قابك أدوه سميلة وإن أتصوره في المركبة كذلك لم يكن تصور سنوات لكن شيء هذا الحقل يجب أن تصور سنوات وذين قرانين لم يكن تصور سنوات وذين قرانين عبد العزيز المكي كتاب كان الحيدة الذي لديه إسكالها حيدة وكتاب معناه ورسالة مكتصرة وقصره لضوت نحمر تأثقى المريسي بشري المرسي واحد ويمين المعتزيل ورؤوس المعتزيل أيوها عهد جماعون مأمون ضامركه في أوساميل فلئي الضاد نحمرت عزيز المكي هي معنا واحد بشري المرسي ضاد ضامرك كتاب في الوسج لي واحد قري عبد عزيز المرسي واحد وكم لها رجيمام الشاطئ يعني واحد العسل جابوه ضاد ضامرك ولي بشري واحد للمركة ملا ره الرب سبحانه وتعالى علم ما إنه عالم يهاي أشياء الغصون مقرزة مركز سويري لا يجهل لا يجهل, يجهل علم إلهي لا يجهل جموع الدينين علم إلهم لا يهمل مركز لا يجهل واله إله سبحانه وتعالى يعني جاهل ما مركز سويري حكول ورطيل كان لا يجهل واله إلى إله سبحانه وتعالى علم ولي ملك لا لا يجهل بقدره لا يجهل بقدره مر كاس و الله سبحانه وتعالى أنبيي ديزه هي رسل فيه و خوتيلباوي انه علم ليهين علم برواصفه الكمال مخلوق إلهه لا مثل علمك لا علم اللهين و حا لا تقص اه مثل علمك لا هي و حا كفيان مثل علمك علم اسب أما الجهل لا والله واحد نحنا ملايين بشر من رؤوس جوابها وايما تلازبي وخلق الخالق الخلق خلق أيو الله أبو ريحانة وتعالى أبو ري وقدر وقدرى لهم يجوا وقادرى الله سبحانه وتعالى أقدار أبو قدرى قدر وجد إن كل شيء خلقناه بقدر شيء وبع الله سبحانه وتعالى يعني وقوق قدرى قدر أبو يعني قياس يقاب قابق أدعية الله سبحانه وتعالى أبو قدرى ما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا وحكا صدقه معي إلهي وقدري هذا نوحي كوهنونيا خلقي جيسة قاكي ومعنى أقدري وربي كوهنونيا سبحانه وتعالى وضرب اللهم الله في أسمي آجالا يعني آجال في أسمي أجل يعني وقت أي قيريون أجشوا لهذه قادمة لا يستأخرون عنا ساعة ساعة ولا يستخدمون. واقتبه الله وطلق عليه سبحانه وتعالى. أجشنا واقي حديث كوسأروي حديث صادق المصطوب حديث أنبىء سلام الله عليه واقف شيء إن أوركا سوو لوتر الله خرط سوو أوركا والله جيبه. أيها خرال كلاس ميا. لكن علمه إلهي وكهري. علمه إلهي وكهري. وحيه هري ووجيه هري وداعي وحيه ليدورنا واقسونه هاي وحن ليدورنا حذو لعلها قافو لعلها واقسون. ما شاءك معنا وعي معنا وعيان. يعني وحو لذي لها حدو لذي الوهان ده ان حدو لذي سبحانه وتعالى لم يخف كما قرصونا عليه شيء شيء كما قرصونا لم يخف ده لم يخف كما قرصو شيء شيء كما قرصونا من قبل ان يخلق انت صلبوني وحكى قرصونا ربي سبحانه وتعالى ما اجره شيء والبو اوكسونا قابق ما مركو دحايت دي او دحاي سبحانه وتعالى وَعَلِمَ وحي اوغاداي الرب ما في اي اوغاداي قم ايغو عاملون اييهن قوصمينهيا قبل ان يخلقه انت تنابور ييج كداين حتى ايغو مرتب لا ابوورو وخاي لا امان دونان ايي الله سي ولا آخر تفاصيل شيء ذا الله سبحانه وتعالى سيؤكل من علم هذا مركب شمولية علم إذا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى حَافُدِيْسَ أيه مِنْ ذَا يَذَكُرُ ذِي وعلمه الله سبحانه وتعالى ما شئهم يجو عاملون أي قبل أن يخلقون إنتو صن أبور أيه قال أجر الله سبحانه وتعالى وأمرهم طاعته وحين علمته كواحد الله عسى علم جلله إنتو صن أشياء تسي أغنيم أن ثني كم ذق يعني مذهب كاسي إن قرض ولا لي وطماري وقواشا ضمت وقصوين يحيب ليه. لكن ولي وحكبوا فيه إنه إله سبحانه وتعالى قعن كل أما أود كله هيد أفعاش يوحي لها أي خلقه وإذ صميري وكمل أحبنين بليهن الله سبحانه وتعالى وأمرهم الله وأمره سبحانه وتعالى بطاعته باع اريت <صفيق> ايه ايو امر ان اطيعان ونهاهم كره عن معصيته <ملا> معصيه صلى الله يعني يحوي أمر نواسي او واخنا واجلهسيه واوشيده واخنا واكره او الله سبحانه وتعالى سبهم مصالحهم يا سيده ايجا دمت ايجو جيرتو يا الله سبحانه وتعالى ارنجاسا كسلين يما ان اطيعا لي امره ونهاهم عن معصيته معصيه صلى الله عليه وسلم تعالى وكل شيء شيء تعالى يجري وسوليا بتقديره الا قدره دي سي بو كوسانيا سيدهو قدره ودخايا ومشيئته الا دو رسالتو ومشيئته دولتانك علنا تنفذ مدي فولاي لا مشيئة الدونتان ليل الى دي الضمده اولت ما شاء او دول اللهم يغ اول دوله دوله لا, لا يعني doonkaan iyadaa irada iyo mashiic aan malax bananaa oo taa ilaahay aan hoos imaanay in فما شاء dooma ayinaha fa ma sha'a amar hadbaas ay markay oo mashiic oo dhan isaga ay ku urusatay fa ma sha'a wuxuu dooraay lehum iyaga uu ula dooraay kaana waa ahanay waa dhacaya wama waxa Allah waxa Ilaahay doonoba dhacay sidaas ayuu la sheeray macnaheedu wax weeyaan iradada Ilaahay iyo mashiiidii sawan kasoo hadalay waxan kasoo hadalay walaaluhu wax weeyey mashihii waxa gareso walaa yakoono illa ma yuriid dadu salaah halkaasan gareso walaalay markaa adoonka دوني ثان ولي، إرادنا ولي، أودنا ولي، لكن كل جد واحد هو سماه كمديلا سبحانه وتعالى، كم أمر حبنا لا، عيادة القرآن ككتب سليم، وجد، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إنه إلهي دونه ويا ما دونه كريزان، مرك لوجهه إليا، أضنكم عليه ذو معا أو قصب أو سن ليس له من الأمر شيء من haji oo macnaa waxa weeye kowa meeshii la dooro على ushaad aad ay ka midaysay oo kale tomaa diyaarad waley yahay mashiin ana waley yahay laakiin mashiiidiiisa iyo iradadiisa Allaahu ku qotay Ilaa subxaana wa ta'aala hoos fadhigay mashiinada iyo iradadu leeyahay wax weeye kaasta macnaa wax weeye الله oo u talinaya iyo markuu oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadan tudaa ku dooney eh wax ku diilay eh wax ku sameynayo سبحانه وتعالى si sooba Allah subhanahu wa ta'ala siyeey doon kara tagi Allah haduu siyeeyna maalintii doona ay allaahu subhanahu wa ta'ala waxa loogu misbaynayaa oo wuxuu san doon in meesha ka wadacay toroolay yahay waxa wey san adoon ku qasto rubay marka oo وقوة ذي قوي مش أشيء مختلف كه مسألة القضاء والقدر أشيء قوة ذي قوي الله سبحانه وتعالى سجال كله يعني عدل لنا ما أجيب قال لنا الله سبحانه وتعالى وك يعني وحوى القرآن كه وقالوا لو شاء الله ما أشرقتنا ولا أباونا والودلعي الوحيد الذي نظوسا ألد دونه لو شاء الله ألد دون لها أتى ما نشر كلنما ما أنى من أنك فريض يعني واحد الله سبحانه وتعالى دنيساني إيرادتي مستأمر إنه شركي يعني يحملان ذكوليني. هذا دراده الواحد دليل وتأريخ كذي الله رعلتي هذول رعلك عن شركي أنا وأنا جاكل الله. هذا دراده الله سبحانه وتعالى وارباه هالك خام والود لا ما أهمل كذا العين سكان كذا الجبل العين إني إلهي مشي أقو قلادين إيرادين قلادين أيقنا إيراددي سأني هوس تجان مع بس أنا ورمدي لجربي لكن مدي الغرفة العين وحوي إيراددي إلهي إيه كون جاهد يا مشي أدي سكون جاهد أيه وحيد قد لي شدام مدي شرع جاهد موجا لما مدي شرع أجده. الإمام بن سبينياء، وفاحش على الله إيمانه، وشرك على الله إيمانه. هذا الله عليه هذا إله بابضوري. هذول سندون هاي النوى جديدة له. عجائي خلق جينا كمتهاي. الدنيا هذا مركب أي أرين الدنيا هذا يمثل هذا الدنيا قدر كم تريشنا. ما دركز. حتى من المستذلة يكون كلا تحدا. ما ذكرت يمين إن طلبوا بوي أو ركزي عروت يزيد la yiri wari ilaahay ba qadaray faraha ka qadan oo oranay ilaahay ba qadaray ma oranay waxaaba kaleeyaa waa doodayaa ilaa in gar darenay ay oo la dhacay oo uu sheegalay goortii loo yimaaday ilaahay subhaanahu wa ta'ala waxii uu ka dooreeyay macsiid iyo xumaan induska ka qoro ilaahay ba يعني بنك مشركين تا بنك لقى قبل عيني ما همشي أضع أي سجائن بنك ما يعني وحوي كونجي أوتي أمرك الشرعي يودل شين يعني أنت الحديث سوونا صحيحة حديث نبي الله موسى هي آدم موسى أقهر شريء آدمه ma afyadii oo galay iyo jaladii uu ka soo saaray iyo xosonkiisa looga soo saaray ayuu ku dhaleey macnaha waxa uu ku yareeyay markaas ayuu wuxuu yiri nabi Ilaahay Adam ee Muusa warkaa wuxuu yiri ee oo ii guqdaray oo laygu eedayo oo nabi oo إلهي ila bahurigu qadaray ما macnaheedu waxa uu arimta iyada ayu eedeenaysaa maxa arinku marka hadinka faahfaahsiisa waxa loo daa nabii Ilaahay aadam inuu u dhalishay arintii uu galay iyo macnaheedu waxa uu siyaanki isaga ahaa macnaheedu waxa uu waxa uu aadamu rabbo faqawalla wiiri inuu u قضيه الهي مصيبي قصتي مصيبي قصتي أيه العودة لشريعة قضها إلهي يقدر يا قدرك يعني أرنتي أقول بعضنا ومن اعترس الله وجبته بتكينا سبحانه وتعالى صادر هذا الواحد لنا مصائبه أيه قضها يا قدرك العودة لشريعة مصائبه هذي من الله كان لكن معاصره سبب يلا إلهي قضيه سيقدر يا قدرك سلامت لشريعة هو الله جتبته الله سبحانه وتعالى سيد اعذالات جهدا وبغى افكار ووهي وذي كو دحاي يا إلى دي كو دحدي وقدره الله يا قدرته ادلشري ميداويان اي ما وكل شيء شيء سيجري ودر وصور يا بتقدير الله قدريدي سوصليه وومشيئتي دوني تنجز ومشيءة اللذين كان كيسون تنفض مجدف ولا مشيئة دونثنو مسرورا للعباد الضمرة إلا ما شاء وفق ضاري لهم يجاو الله ضنيميا أيجا بيقع الضنيميا فما شاء وانت فشما شفا شاء الله وفق الضاري كانوا أو ودعيا وما لم يشاء وسندوننا لم يكن مع هنيا ودعيا الله سبحانه وتعالى وسندونا يهدي من يشاء عز ضر أيه هنيا ويعصي وإلاليا أو يعافي وعفيا فضلاً لا سين دا رادت فضلي إحسان يتكرم حاجة سكاعة هذا ويضلوا بعد أياما يشاو ويخذل دونه ويخدلوا ويخدلوا في ويبتليوا ويبتلي في حالة عادلاً عادل يعني عادل لماذا دا رادت وكلهم دمانتون يتقلبون لويقة جدومة يعني خلق جوران في مشيئته إلى أداده سيئة دوني تانكسة لاحظة أي بين فضله فضل جيسة وعدله عدل جيسة انت يعني ميد عدل جيسة كود احترام ميد فضل جيسة كود احترام كود احترام وحول كذا مثلا يهدي من يشاء ويعصي من يشاء ويعاطي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وفي كذا إلهي سبحانه وتعالى ننكو دون أساجة حنونية منكم دولنا اسغا الى الله منكم دولنا الله سبحانه العافيه انت حينوحي كفاه ما اه انه اضوكم مطيفي او غر او له ربي سبحانه وتعالى واجب اله ان كلاهما او فضل اي مجرد الفضل والاحسان رب الاشرار سبحانه وتعالى اضوكم الى اله الكلي محسوس انكستي محورها دين واحد دينه إله سبحانه وتعالى وكله مجد، ومجرد الفضل إله إسقلكه أذون سبحانه وتعالى، ما نعذر مطيساً إلهي بس سبحانه وتعالى إسقلكه أذون هذا، وفضله ما فضله أذن هوي صوب صريساً ويان ما، مئة وإله يرى أو جرب كيس كبره أو امتحاننا ربي سبحانه وتعالى mashiia iyo irado iyo aawado ku sameeyna u siiye marka kadib faraha uu gacaday ugu kalmayo oo arinki isaga ahaa uu sameeyo abdulku waa fadliye saww hadduu ka gaabsado allah ugu يعني قوتي مكسية لما لي كتب وعديش بكركدي بهالضوء إنا سمايسو معناكوا بوكال منوع وعدلت إلى سبحانه وتعالى عبد المسلمين مرة ما ظلمك ودعني مسألة ومسألة اللي هرو التحسين والتقبير الصالح والأصلح ما لله كتب معنا متكلمين تأيو كتب معنا وحوي كهذا شه مسائل شن رات معنا وحوي وحيلي معتز لذو إله وحاة كؤة إن أضون كؤوس مايو وحا أصلحه waxa mصلhaadii su kujirto ay ugu waraasan inuu samayn waakiibay ku tabire wana haq iyagarqo adorku ilaahay ku leeyo aslah muhamad u garmaya waxa wa waxa loo qabaan ilaahay مثل واحد فرع كت هاي مسألة دي أشخاص البني آس إنه أضالك أبو رئيسه سئل فيه أبو رئيسه إلهي يا وديز أنا كمان حبناه سلا درادة حلالية محاتك ليش هو هاي بس هداية القرآن كقصة عروطي هي ضلاوة كقصة عروني يهدي من يشاء ويذل من يشاء ده ما يهدي من يشاء معناه الوحوى وهداية الدلالة والإشارة يعني وعده يا كت إلهي عز وضرا أيو كت فو عده هداية التوفيق صماع ما لي أما الضلال تسروا معها الضلال يحيط من يشاء الله سبحانه وتعالى وحبا إليه و أضعونكم في علف الساسي الله ملحبنا نحن وحذو يعني وحوي التسمية ضالا وكذا الله سبحانه وتعالى وحبا إليه وحيو بحيامو على إليه هذا الضالي هو باليوبي وحبا إليه وحويان يعني إليه ودن مارس مرك مسألة فرعت، مسألة إني أضونك في علك سلما بنائي آمين سين، أي مسألة فرعتها ؟ ظلال كان إله أودك ولا، هدايا لا أود أمورها، إني كتى عدا يوم ما أنا أودني، وحردني س، نسق قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نرجع سلوات الله صلاة هدايا والله هدايا والله سوي، هدايا الله ولهداية التوفيق الله تكون كشكله، هدايا الله سوي نهى هداية الإرشاد والبيان، هدايا عباينك يكتي أنت تطلع عدا يوم ما. يهدي من يشاء عدو ضر الله الذين ويعصم من يواليه او يعافي فضلا يعني فضله يا احسان برادي اوح البليحه معه ويذله والذي يا من يشاء عدو ضر ويخذل وهوت يا اوغر في سوك البحر ويبتلي منه يعني هذا الحديث كعاد معنا واحد يهدان عليه مثلا ان ادون كيرهاده شيء وشا او شيء شيء أجده نصائح سين أجده كالميوجي ملوجود تمام يا إنا الظالمته هاي من سواه اللوجود تمام يا إنا العادلته هاي وحضر غي يا بس شيء أجسجه إنا اللوجوك على ما إني سمت نطيلك لكن إنا واجبته هاي إسجع نبدأ مين أول شيء مثلاً كم تقدر من للرحلة اليوم أو أي واحد كتير ورنيه هو قال وعشرة ياي عرف ماشيت كلفك منك وافق عليهم، فكشدي سأ الوحدات فكشدي سأ نجوك على الميل هانا، ونلجر بجيلي لهانا، أنا جاية بتوين سوق هذا، وكل من الله صوما، ملك مصلحة يبدأ يقومش لكن إنا قلنا الصيحة اليوم استجاب مصلحة وجه، ما دام يعضونا ملك حدنا ألقوا كالمينين. الله سبحانه وتعالى إن تفسق صورتك شعرا ومن باب أولى. يعني رب سبحانه وتعالى كتب وعدين يا أضون جل أوذي بسين يا حضروا وحوي حدوصل ألقوا كالمينين ضال ميه إلا عادل ويا سبحانه وتعالى عادل يقول عند أهل السنن وجماعة وحوي خلق جيس إنه إله أوجت صرفه حسب ما تغتضيه حكمته حكمتي سيدكين. أنت بغض النظر عقوشه إن آدم كأي واحد مسلح استطس انت إن أنت لجت شير تروح ثدى إلى حكمته سائكينة إنه خلق جسأ قطس وكلهم دمانتوس يتقلبون ويجد جذوميًا خلق غونًا في مشيئة اللذون ثانكيسي إرادي سلحدني كوجد جذوميًا منك بحث متجب بين فضله وعدله فضل جسأ عدل جسأ يعني منك هلوني أو وراك سينه وفضله بقدحشرة. منكم إبتلايو إمتحاني أبادييين عدل إلهي بكل حجرة لوضع مد كمبح سناء صارت معنا شيء يقول لهم جدا وهو الله سبحانه وتعالى متعالم مد كثريوه عن الأضباد يعني كو خلاصا كو معارض أو كسهر جدا الله سبحانه وتعالى هو كم زائن والأنداد كو اللمدنا الله سبحانه وتعالى هو كم زائن لا راد وحكه ريماده لا راد وحل يمسكنا من قضائه التورتي كرتوچ ولا معقب حد لا ايدس او كدبتسانه لحكمه يكون في سكدوتسايذنا موجود ماكنا هب من كالهه اريدنا ادك مج ولا غالب وحقت كان كرني امر امتي سكاك كان كرانا موجود رسو مصراني هوت اله سبحانه وتعالى ادك ابتانكسان أمننا وأن رميينا بشهله في ذلك أرجع كله دمانتي إنسان صغير نعوذن وأن رميتناهم وأيقننا فيه على أن يعني وأن هو بالبار رميينا أن كل متكستان من عندي الله أحد أكبتينو كعب يعني وح كستان إنه حاجة الله سبحانه وتعالى قيمة ورسوله رسول إنس أرجع سان متعال عن الأبداد والأنذار وحوي أبداد وحوى مخالف كيم عرف شيء خسهر كذا اللي تجاها عكس كذا أيها الذين آمنوا ندّ كذا إلى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذْ مَعَارِكُ قَاءَ أو كسهر كذا ما كذب أن دَعْوَنَا وَجَمْعُ النِّدْ دِنِّيَدَنَا ندّ كذا واحد لمد أيها ليس كمثل شيء ونكسامر ند يدنا لمد الله سبحانه وتعالى لمد ما هو كذب قد يهسه أو حكم كذب كذا إِذْ جِئِي كَرْتُ وَمَنْ دَعَسْنِي لا ميعطى لا, لا لما عطيته يعني لا منع لما ولا ميعطيا لما منعتها. سالج. وحوله إله جديدنا إنت لا أو حجمي لا إنت كنت ذيك اللي تماجت جتماع. وحوله إله حجمي الله كله إدم عقبة معطيكوا على رشيف أنت الله جدّه وتوه لبريه أمر الله جدّه يمادوه لجوجو قفصه اتسى صفين كرتمعي جيته نادى علمنا أن الله اسمه جن سمعناه أمر كي سنة اتسى أنك أتكان كرتمعي كل ذلك مرك وهرم ينيسه بعلى أن أقي قنينة حج الله كأعطي ساتوشيا خليني وهو أن تعال المتكسر رياوي عن الأب دادي مخالف كي عدا كسره كذا أيو كسر ريا وكوي وكنزل هايها والأندادي الله مدرى الله وكنزل هاي لا راد. وحكه هرتغو او عليا ما سوق يعني لا راد لازم تتولى فيه وتيم جنسه ان جنسيتيه خبرته هو هو غان يعني موجود هم معناها لو قدر يمان لا رأى دم إتك إتكور تقتل قضايا قديس ولا معقولة لل إلا عربي لحكم عرقي سنة لعربي موجود ما ولا غالبا وحققت كلا لأمر إلا أمر كيسنة موجود ما يسنان أما من بذلك أرجك كل دماغ جدار المسلمين والممنين فيناي يعني يقينته وحل هذا شيء إن تصبه بالق وَأَيْقَنَّ وَأَيْقِينِ إِنَّيْ أَنَّ كُلًّا مِنْ كَسْتَائِيْ يعني كُلًّا يعني من المخلوقات إِنَيْ مِنْ عِنْدِهِ أَلْأَكْتِ فَكَأَهَادٍ مِنْ دَعِيَرَ أَيْامِ إِنَّيْ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه بعد يقول المؤلف رحمه الله وأن محمدا. عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرتضى أن نسئنا إنا يغرئ هذا زلم يدين وطيئ هذا صح. وإن محمدا عبده المصطفى ثالثا وحي كحران تهي مشي هذا الكتبة باللهبي رسول يجري، مرتجع كتبة باللهبي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك إن الله واحد لا شريك له هل قسم عطنت الله كل جوي عدوه لسان نابل ونقول كذلك يعني وماقولوا قول كيوي كل جيت وهذا الكيسي بعدما أوضح الحي كلمة قيبت ظهور أي يعني ومحمد الرسول الله يبادشر حرامات وإن محمد ونقوله حنولين هاي بتوحيد الله يعني معتقدين بتوفيق الله معتقدين وحن هاي إن محمدا محمد عبده أذوقين وياه صلى الله عليه وسلم أذنك المصطفى إلى درسي wa nabiyuhu nabiyiyi yahay al e la doortay oo rasuuluhu rasuulki siinu e la galnoobay taasi akreenay tiro adoonki ilayay adoonki si u doortay nabigii ku laba hore قيبك كم يدق قوسه هاللي هذا الكيناراء معناه حوجاكس وري جملة اليدا هذا نروح محمد الرسول لا يشرح يديه يقول لنا مركا أوح أنه محمد وعذابه لا نهاية أنا عذابني ماذو ومنزلة أقدس ريس أشرف المقاماتوي عذاب ماذو بيرجع منزل منزلة الجادا العبودية سند الدرج ابن أبي قتال الله صلّى عليه في أشرف المقامات مركشوه أي الله سبحانه وتعالى كت الماء إلى أضون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك لهول يعني عبد بالليل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مرك يعني وحوي منشأ وصرت إبن آدم جارو أضون مرشط هبيرة أحد خلق كمذا وأضون ما كان ذيكر aadooniba ka xoroobi karaya ma u jira waxa ay leeyahay sifaa dhaatiyo laazim ku aaway aadoonibadu ma arkaan la soo u saraystay markuu ka gaadhay waxa ka waxay tahay aadooniba ah xuruf farbadan bay marka mas'alada nubuudda iyo risaalada sugeedaa xuruf farbadan bay quliyahan ka data firaq u qaadaan yaali ehel kalaabku badan bay umaraan cidad ka waxa ugu إن معجزات كليلي مادن لدلي شذو النبي نبيذول نبي نبيذو دوحة دليل و معجزة إنو ليلي النبي سد هذا معتزلا ذو كرامات كأولية دو إنكاران كرامات كأول معايا لين معجزة إنه مدام أي دليل وطاي أمبياء الدليل وطاي إذا إنس كان ملها يعني توارق العهد إنك عم خذ و طريق الصحة إن لود المعجزات هو طرق طرقنا مع لها لود ليش نكمله أم بي النبي ماذا صدق ده لكن كل جد مع طرق الله فربنا بالوسو كره طرق ربنا بالوسو كره يعني أوضح من الشمس في ربيعة النهار يعني ما قررنا وقعدنا نكذاب وبيان لا ينلروا له مرنا بأسو بدر مريان ابن آدم كعريق حتى سكودر مجانا صدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركو ورقه دري أو دري قيصر إيو مقوقس ايه لما جاش ايه فرجع مركو ووراقه او ديرى مركي ووراقه دو غاداي مايسن كشكين اني وراقه داني النبي كزوفش اوكي ارغري له ساقي ميكل اونجرى يعني واخا هرقله سؤاله فرهب الله او ويديه ابو سفيان مركا وا اسك بداه هتو و حبها الوه يعني وحو عمق دري و بها الابيضه كذابكا يا صادقه يعني ابن وكعريه، ميت كذا كذاب كأي ميت كذا صادق؟ يعني مراهين تقطعة يا الوكر الجرجرمان، من عبزات فكليه تبعها. أضف إلى ذلك وحيالها فرضوا عليه سبحانه وتعالى أوثلبه. وإلا محمد ال محمد أوحى لأوراني إلى محمده. عبده أدوكي سيوي ألا أدوكي سيأل مصطفى إلا دورتي ونبيه لبيكي سيوي المجتبى إلا دورتي يعني الاجتباء والاستفاء ومعنى واحدة ورسول رسول كي سيوي رسول كي سيأل رسول كي المرتضى إلا دورتي وأنه اسمه خاتم الأنبياء أنبياذ إلوكين لغوه إلو خاتمي وأقدم بيهي بدأ لا واقل إلا وإمام الأتقياء الله ألاك عفظ إمام كوديوي خاتم الأنبياء يعني أنبياء الثلسلة الأنبياء الثلسلة هي إلهي سبحانه وتعالى فحري سيكون قد بيهي سيد إلهي سبحانه وتعالى أولي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين حديث مسلوك كويبت يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل سلمه ويقول لها حديث كمعنيثة أنا أعطي أنبياء الثلسلة فحكرت أنها يبهر السلي لقرد السيوك لك guriga dhismihii soo si wax aad u wagaajiyey muhandisadu u cajibada baa guriga dhisay guriga marka intii sa kala wax kala hanuqdeede dadka firfirinaaya marka waxay leeyihiin war guriga ka tooqruux badala laakiin neoliberal bureaucracy ba xasee iyo مرجع دستوح عليه ورجولي الكاتم عوق رح بنالها هذي ماشها لقاؤه ديلاه ماشها هذي بالكتي لها واقو رح بنالها ما عليه بالكتي جاء آيان هاي النبي هذا لقوق ختبي بنقول سلوات الله وسلام عليه وكذا شوفوا كل حديث حق صحيح صحيح لا يعني وحوي ومضي إذا صد كذاب كصوابي حد وضربناه واميت من ماشها قليل ولا نبي بعدي نبي قدام بيان بيت كتاب فصولي قدام بيان نبي الله ملك الأنبياء الإلهي باكوقة سبحانه وتعالى محايا لي رب سبحانه وتعالى قدرك سأي يقضيه سهراء ونعي إن النبي صلى الله عليه وسلم خاسم الأنبياء وإمام الأتياء كوا عصد إمام كوديوي يعني إنك إلهي سعى عصده أي قدواء يا هاي صلى الله عليه وسلم هو شيء دواء لقد دينا وسيد المرسلين كوا رصاد سيد كوديوي سيد كوديوي هي هذا الصق أو بفض بدل هذا ما عليه يعني وحوى الإجماع علم الصلاة إسقاط صينه الأنبياء إلى سبحانه وتعالى وفض بذيه هاي سلوات الله وسلام عليه أحاديث من حارفوس في فيها مسلم أبو سلم أنا سيّد ولد آدم وأول من ينشق من ينشق عنه القبر معي أي من ينشق عنه القبر وأول شاطع وأول مشفع أحاديث صحيح مسلم كيب. يعني وحوى عرور نبي الله آدم سيد كودي بلال يا رسول الله صلى الله, علي. على الله عليه وسلم قبر جلا روح له كلاذلة عيوك الصباح أرأوه الرندورة عد معناه وحوي اللي جشف عقبلا لا أرأوه الرندورة يا رسول الله الله عليه وسلم أشفع حق هذا معه سأل سولين عديد كله صحيح على سيدنا وكنبي ورسوله عليه وسلم قارئ غير كم يقول إن الله اصفى كنانته من ولد إسماعيل وصفى قريش من كناله وصفى بن من قريش وصفاني من بني س رسول الله صلى الله يعني وهو قبير راكلا ايي الهي كدورتي عمرو النبي اسماعيل لاليه ساكير أنا, انا قريش ولاك دورت قريش أنا سلوات سلوات لا الهي بيربله هاشم بو كدورتي ارك غير ريبر هاشم بو الهي الله عليه بركه عليه لو غلي الله عليه المرسلين حديث وحاجر لوي الله عليه وسلم لا على موسى وحديث اي موسى hayga hormariil la hayga fadhilo hay dhina muusa ka fadhibadayahay waxa yeelay buuray markii Ilaahay adoomada oo quburta ka soo saaro oo soo baxo oo haysta yaani arshiga saaqiisa iyo dhudhkiisa haysta arshiga isagu haysta ayaa soo soo baraaru hey magaranaya buurii inuu san يعلم عنها واحد ويهرطي للصوصان ولا ما عنده واحد ويسبر وي على موسى أي نبي عليه سلامة عليه حديث كاس المرك ظاهر كيس مدا إلى نبي عليه سلامة عليه لجهور بري كريم نقول لي كرنين واقف لكن هذه الصومب كحديث أكوين من هذه لا تيريهم يمعنوا عذاريا وعقول عذاريا حديث أكوين في الأحمر ليهودية iyana muslima ki yuhuudiga markaba wuxuuri ilaahaygi muuto soo direey baan ku dhaartay ee khalkiga ka fadile ilaa arintu sida ay tahay marka suki muslimka baa rabaa yuhuuu aba kale niga u soo dacwada nabi ilaahay oo ninka kaasa ilarbaaxay gardar roolay ugu dharbaaxay nabigu sallallahu alayhi wa sallam markaas uu xiray la tafaddilu ala muuta saw ka tuu qadib bidalidiide warka waxa weeyo amiyada ilaahi illa kala fadluhu oo macnaa waxa weey la tartansiyo iyadu u jeeddo ay tahay la ajli ta'assub ama kala لكن تفضيله أسلال أبيض إليك فضل فكالفضل بذلتها وارسو كانتهاي ولقد فضلنا بعد النبيين على بعد ال... وجد وجهد إليه مروني سبحانه وتعالى أبي هذا غاربا غارك لك ب... فضل لي وجهد تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض الـ وكالفضل بذل المركز لما يقول الله صلاة الله صلى الله عليه السجاء أبو فضل بذل بإجمع العلماء وحاكله سينا حديث كلا يتقلونه ونرأي الحديث هي حيث يتقلونه أحد نيوس الأرلل أنا خير من يونس بن متاء أنا كفيا عن يونس بن متاء من نيوس الأرلل بن نبي الله وسلام عليكم أجل أن يحقق في قصر الرب للي حديث في معرض الرد وليحوا الرديني وحل لبي الله يونس وكيل له في حرية سبحانه وتعالى وكذا wana badlahu bil araa wa huwa dhulib Allah subhanahu wa ta'ala warku qisidi sikowrayey yani mesh balareed ma furtur le isagoo eedaytal waxa kala subhanahu wa ta'ala laga dagaalay marka inuu ruuxu isiraahdo istaab qaado oo isiraahdo aleelahay yani waxa wabaadama u manubiy ah araba is kala fiyacan oo ka fadhi badal halka inay kasoo gasho daraadeed ayu leegtoo salaam الله <سؤال> u يعني روح ويان...